محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى تكلمنا في الدرس السابق عن باب الأخبار وأخذنا تعريف الخبر، وأضيفه على النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وتكلمنا عن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقريره واليوم بإذن الله تعالى نكمل الكلام عن باب الأخبار سوف نتحدث اليوم في درس اليوم عن ثلاث عناصر. العنصر الأول ألا هو أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه. والعنصر الثاني هو أقسام الخبر باعتبار طرقيه. أما العنصر الثالث فسوف نتحدث عن طرق التحمل والأداء. نبدأ بعون الله تعالى درس اليوم ومع العنصر الأول وهو أقسام الخبر. باعتبار من يضاف إليه قال الشيخ رحمه الله تعالى أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام مرفوع ومنقوف ومقطوع وهذا الدرس درس اليوم بإذن الله تعالى أقرب ما يكون إلى علم المصطلح وقد تم تدريسه مع الشيخ مصطفى في علم المصطلح بتوسع أكثر من ذلك واليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن دورة من ألفاظ الشيخ في هذا الدرس في باب الأصول قال أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام مرفوع ومنقوف ومقطوع فالمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة أو حكما. هذا هو القسم الأول من أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة أو حكما ويسمى المرفوع. من التعريف نستنتج أن المرفوع قسمين: مرفوع حقيقة ومرفوع حكما. فالمرفوع حقيقة. هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله وإقراره والمرفوع حكما هو ما أضيف إلى سنته أو إلى عهده أو نحو ذلك مما يدل على عدم على مبشرته مما لا يدل على مباشرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الأمر إذن المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة أو حكما ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله وإقراره مثال ذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى في شرحه على هذا المتن في كتابه الأصول شرح الأصول سمي مرفوعا لارتفاع رتبته بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأن الصحابي رفعه إلى منتهاه وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله وإقراره مثال على المرفوع من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث لا يقبل الله صلاة صلاة بغير طهور وحديث من غشنا فليس منا فهذه كلها أمثال أمثلة على المرفوع من أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن أمثال المرفوع من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سجد فرج بين يديه وأيضا حديث كان يرفع يديه إذا كبر للصلاة أما عن أمثلة للمرفوع من إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد مر بنا هذا الحديث إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجارية أن الله تعالى في السماء وإقراره صلى الله عليه وآله وسلم الرجل على ختم الصلاة بكل هو الله أحد هذا هو من المرفوع حقيقة من قول النبي أو فعله أو إقراره أما المرفوع حكما يعني ما أضيف إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مرفوع حكما مثل أن أقول أو يقول الصحابي أو يقول التبعي يقول هذه سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك أن يقول التابعي هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا وضيف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهده وليس فيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد باشر هذا الأمر ولكن إضافة, إضافة الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة المرفوع حكما فأخذ حكم المرفوع ولكنه لم يكن مرفوعا حقيقة، لأنه لم يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعله أو إلى فعله أو إلى إقراره أو إلى قوله، وإنما رفع إليه إلى بقوله هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوع حكما. إذن القسم الأول من أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه المرفوع. وينقسم إلى قسمين المرفوع حقيقة وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أما المرفوع حكما هو ما أضيف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أضيف إلى عهده كأن يقول الصحابي أو التابعي هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومنه قول الصحابي بدأ الشيخ يضرب أمثلة على المرفوع حكما قال قول الصحابي أمرنا أو نهينا إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا إلى كذا فالظاهر أن الذي أمرهم أو نهاهم إنما هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنهم لم يرفعوه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو رفعوه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال الصحابي قال رسول الله كذا أو فعل رسول الله كذا كان من المرفوع حقيقة لكنهم يقولوا أمرنا بكذا أو نهينا إلى كذا فهذا من المرفوع حكما ومنه ومن ذلك قول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهد عهدهم بالبيت إلا أنه خفف خفف عن الحائط وقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم, ولم يعزم علينا فالظاهر أن الذي أمرهم ونهاهم إنما هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن أمثلة ذلك أيضا قول الصحابي في أمر لا مجال فيه للاجتهاد أن يقول قولا وهذا القول ليس مجالا للاجتهاد أن يجتهد فيه الصحابي فهذا لابد أن يكون قد أخذه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيعد من المرفوع حكما مثال ذلك قول حزيفة يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا أو يفعل الصحابي فعلا هذا الفعل لا يكون فيه مجال للاجتهاد ويضرب لذلك مثال صلاة سيدنا علي بن أبي طالب صلى صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. نحن نصلي صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعين. صلى علي بن أبي طالب رد الله عنه في كل ركعة أكثر من ركوعين. هذا محمول على أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيعد من من المرفوع حكما وليس حقيقة. وأيضا قول ابن عباس: أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. لذا نقول قد انتهينا من قسمي المرفوع. إذن ينقسم الخبر باعتبار باعتبار من يضاف إليه ينقسم إلى ثلاث أقسام المرفوع. وتحدثنا عنه وهو ينقسم تحدثنا عنه بقسميه. المرفوع حقيقة ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير والمرفوع حكما ما التبع التابعي أو الصاحبي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى, أو إلى عهدي ننتقل بعد ذلك إلى المنقوف وهو القسم الثاني من أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه يقول الشيخ رحمه الله تعالى والمنقوف ما أضيف إلى الصحبي ولم يثبت له حكم الرفع أن يضاف الخبر إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصاً أو قول صحابي آخر فإن خالف النص أخذ بالنص وإن خالف قول صحابي آخر يرجح أخذ بالرجح منهما في البداية سمي موقوفاً لأنه وقف على الصحابي كما أخذنا أنه سمي مرفوعاً لأنه رفعت ترتبته بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا ثم موقوفا لأنه وقف على الصحابي. وقالونا لم يثبت له حكم الرفع احترازا مما لو ثبت له حكم الرفع نحن قلنا إذا قال الصحابي قولا وهذا القول لا مجال فيه للاجتهاد. مستقل الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا الظهر أن هذا الذي أمره هو النبي صلى الله عليه وسلم فليكن هذا مقوفا مع أن الذي قاله والصحبي لا يكون مقوفا لماذا لأن هذا له حكم الرفع فيكون من المرفوع حكما إذا المقوف يضاف إلى الصحبي ولكن لا يثبت له حكم الرفع لأنه إن ثبت له حكم الرفع يكون من المرفوع حكما ولذلك نقول أن قول الصحبي ينقسم إلى قسمين ما له حكم الرفع والمقوف متى يكون له حكم الرفع إن قال قولا أو فعل فعلا ليس للرأي فيه مجال كقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت أو كالإخبار عن الفتن والملاحم والأمور الماضية فكل هذا لا يكون من اجتهاد الصحابي فهذا يكون من المنفوع حكما أما متى يكون قول الصحابي منقوف هذا يكون منقوفا إذا أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع فنقول أن هذا الحديث منقوف ونضرب بذلك مثالا فنقول المثال الأول من الأحاديث الموقوفة ما رواه البخاري في الأدب المفرد عن سيدنا علي بن أبي طالب أنه قال أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما هذا المثال الأول والمثال الثاني الحديث الموقوف الذي رواه الذي ورد في سنن الدارمي في باب كراهية أخذ الرأي أن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتبعوا ولا تادعوا فقد كفيتم إذا هذا قول الصحابي إذا وقف القول عند الصحابي وليس له حكم الرفع فيكون هذا القول الذي قاله منقوفا حديث منقوف يقول الشيخ وهو حجة على القول الراجح وهو حجة على القول الراجح افادنا الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الكلام على أن هذا أن هناك خلاف في قول الصحابي فالعلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في قول الصحابي هل هو حجة أم لا والمراد بقول الصحابي هنا الذي لم يثبت له حكم الرفع لأنه إن ثبت له حكم الرفع فيكون مرفوعا أما قول الصحابي إن لم يثبت له حكم الرفع اختلف فيه العلماء فمن العلماء من قال أنه حجة وهو القول الراجح كما قال الشيخ واستدلوا بذلك وعللوا بأن الصحابة أقرب إلى الصواب لكونهم أقرب الأقوال إلى الصواب أقوال الصحابة لأنهم شهدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرفوا من أقوال النبي ومن أفعاله وأحواله ما لم يعرفه أحد ولأنهم أخلصوا, أخلصوا لله نية وأبعد عن الهوى وهم خير أمة بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله خير الناس قرني ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم ولأنهم مقدمون على غيرين في كتاب الله قد قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان وهذا يدل على أن لهم قولا متبوعا فهذه, فهذه الوجوه كلها تدل على أن قول الصحابة وفعلهم حجة والسؤال ما حكم قول الصحابة إن خالف قول الصحابة إن خالف نصا إذا جاء قول عن الصحابي وخالف نصا قال الشيخ يعمل بالنص أما إن خالف قبل الصحابة قول صحابي آخر فقولهم ليس حجة على بعض لا يحتاج بقولهم بعضهم على بعض كما نقل بذلك الإجماع الإمام الجويني وغيرهم وعلينا ألا نخرج عن أقوالهم لا نخرج عن أقوال الصحابة وأنما نرجح من بين أقوالهم ما ترجحه القرائن إذن عرفنا الحديث الموقوف هو ما أضف إلى الصحابي ولم يسبت له حكم الرفع وهو حجة كما قال الشيخ إلا أن يخالف نصا فيعمل بالنص أو إن خالف قول صحابي آخر فيرجح بين بين أقوالهم بعد ذلك عرف الشيخ الصحابي فقال هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك قيود التعريف قال الشيخ رحمه الله تعالى من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء رآه أو لم يره وسواء سمعه أو لم يسمعه فلو قدر أن رجل أعمى أصم اجتمع بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحبي وإن لم يره ويسمعه ولا يشترط أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم فلو حضر مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو صحابي إذن إذا اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحكم له بالصحبة كذلك قيد من الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا قيد لابد منه فهو وصف أي أن يكون مجتمعا بالنبي صلى الله عليه وسلم حال كونه نبيا فإن جتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمن قبل أن يرسل مؤمنا بأنه سيبعث ثم لم يره بعد ذلك يعني رجل جتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يره هذا الرجل فلا يعد لا يكون لا يكون صحابيا لأنه بالنبي صلى الله عليه وسلم حال لم يكن فيه بعث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اجتمع بالنبي، أي لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إليه في وقت اجتماعي. والقد الثالث، آه ولابد أيضا أن يكون مؤمن به. من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به، فيخرج من اجتمع من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد آمن به. فإن كان مؤمنا بغيره، كما لو اجتمع به نصراني يؤمن بالأديان السابقة. لكن لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد الموت لا يكون صحابيا لو اجتمع رجل نصراني مثلا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يؤمن به ثم مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أسلم هذا الرجل فلا نقول عليه أنه صحبي لأنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه حال اجتماعه بالنبي لم يكن مؤمنا به لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حال اجتماعه إذن لابد أن يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ويجتمع به وهو قد بعث إليه وأصبح نبيا ويجتمع إليه أيضا ويكون مؤمنا به حال اجتماعه به صلى الله عليه وسلم القيد الأخير قوله ومات على ذلك أي أن يموت على, على الإسلام لذلك قال الشيخ فإن مات على الردة فليس بصحابيه يعني إن اجتمع رجل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به ثم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتد هذا الرجل فهذا لا يكون صحابي لأن الردة طبط الجميع الأعمال قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والردة تمح حتى الإسلام فضلا عن الصحبة هي تمحو الإسلام فكذلك تمحو أيضا الصحبة فإن ارتد ثم عاد إلى الإسلام إن رجع إلى الإسلام مرة أخرى اختلف فيه العلماء ولكن على صح من أقوال أهل العلم أن صحبته تعود لأن الله تعالى اشترط لبطلان العمل بالردة أن يموت الإنسان على ردته فقالت تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة إذن القسم الثاني من أقسام الحديث من أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه المنقوف وهو ما أضف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع وهو حجة كما قال الشيخ هو القول الراجح إلا أن يخالف نصا فيؤمن بالنص أو خالف قول صحابي آخر فيرجح بين, يرجح بين أقوالهم والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك القسم الثالث من أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه هو المقطوع والمقطوع هو ما أضيف إلى التابعي فمن بعده إذن بالترتيب إن أضيف ورفع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المرفوع وإن أضيف إلى الصحابي فهو, وأن إلى الصحابي فهو المنقوف وإن أضيف إلى التابعي فهو المقطوع عرف الشيخ التابعي فقال هو من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومات على ذلك وقال الشيخ في الشرح وظهر كلام أهل العلماء ظهر كلام العلماء أنه لا يشترط طول الصحبة بين التابعي والصحبي وأنه لو جلس معه ساعة أو ساعتين ثم فرقه وينيره بعد ذلك فهو تابعي إذا الحديث المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي فمن بعده هنا ننتقل إلى تفريص القسم الأول أو العنصر الأول من عنصر هذا الدرس هو الخبر باعتبار من يضاف إليه ينقسم إلى مرفوع وهو ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة حكما منقوف وهو ما أضيف إلى الصحبي مقطوع وهو ما يضاف إلى التابعي المرفوع يضاف حقيقة قولا أو فعلا حكما حقيقة قولا أو فعلا حكما ما أضيف إلى الصحبي أضافه الصحابي أو التابعي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى عاهله أقسام الخبر باعتبار طرقه وهو العنصر الثاني من هذا الدرس العنصر الأول أقسام الخبر باعتبار ما نضف إليه القسم الثاني اعتبار الخبر أو العنصر الثاني أقسام الخبر باعتبار طرقه ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى قسمين. باعتبار طرقي إلى متواتر وأحد قال الشيخ فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب وأسنده إلى أمر أو إلى إلى شيء محسوس إذا أقسام الخبر باعتبار طرقي انقسم إلى قسمين متواتر وأحد أما المتواتر قال الشيخ هو ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب وأسنده إلى شيء محسوس. قال في الشرح المتواتر لابد فيه من اجتماع ثلاث شروط إذا من التعريف نأخذ أن المتواتر لابد فيه من ثلاث شروط الشرط الأول أن يرويه جماعة كثيرة أن يروي الحديث جماعة كثيرة في كل طبقة من طبقات السند طبقة أولى طبقة الصحابة الذين يأخذون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والطبقة الثانية طبقة التابعين الذين يأخذون عن الصحابة والطبقة الثالثة طبقة أتباع التابعين الذين يأخذون عن التابعين إلى منتهى السلسلة الإسناد أن يكون في كل طبقة من طبقات السند يرويه جماعة كثيرون هذا الشرط الأول من شروط المتواتر كثرة العدد في كل طبقة من طبقات السند الشرط الثاني أن تحيل العادة أن يتواطأ على الكذب أي أن العادة تقول أن هذا أمر مستحيل أن يتفق هؤلاء على الكذب في هذا الأمر لذلك قال الشيخ كيف تحيل العادة أن يتفق هؤلاء أو يتواطأ على الكذب في هذا الخبر قال الشيخ إجابة على هذا السؤال قد يكون العادة تحيل وتست... وتقول أن هذا الأمر محال أن يتوافقوا على الكذب عن طريق أن يكون لكثرة عددهم كان لو كانوا, لو كانوا ألفا أو ألفين وقالوا خبرا ما هؤلاء يستحيل في العادة أن يتفقوا على الكذب ويتواطعوا على الكذب إذن يكون هذا الخبر متواترا كذلك تحيل العادة تواطعا على الكذب قد يكون ذلك لتباعد أقطارهم كأن يقول الخبر مثلا رجلا في المغرب ثم يذكر الخبر نفس الخبر أيضا رجال في المشرق ثم يذكر نفس الخبر رجال كثيرون في الشمال وفي الجنوب فلاختلاف أماكنهم العادة تحيل أن يتفق هؤلاء على أمر على هذا الأمر فيدل على أن هذا الأمر متواتر إذن شروط المتواتر: الشرط الأول أن يرويه جماعة كثيرون الثاني أن تحيل العادة أن يتواطوا على الكذب وعلمنا كيف تحيل العادة اتفاقهم على الكذب الشرط الثالث أن يكون خبرهم يسندوه إلى أمر محسوس أن يكون الخبر الذي يذكرونه مستند إلى أمر محسوس أي أمر يدرك بالحواس السمع والبصر والشم والذوق واللمس فإذا قالوا مثلا رأينا كذا فقد أسند الخبر إلى أمر محسوس بالرؤية سمعنا كذا أسند الخبر إلى أمر محسوس يدرك بالسمع شممنا كذا كذلك أسند الخبر إلى أمر محسوس يدرك عن طريق حاسة الشم فمثلا كل الجماعة يقولون رائحة هذا الشيء خبيثة أو رائحته هذا الشيء طيبة فهذا أمر متواتر هؤلاء الجماعة الكثيرون الذي تحيل عادة أن يتوطأ على الكذب يقولون هذا أمر أو كلهم يقولون هذا مر أو يقولون هذا الأمر حل أو كلهم يقولون هذا الشيء بارد أو هذا الشيء حار أو هذا الشيء لين فصار الحكم بالمرارة أو الحلاوة متواترا لأنه جاء عن مجموعة كثيرة وكان هذا الخبر حسيا يعني يرجع إلى الحواس الخمسة المهم أنه لا بد أن يكون الخبر مستندا إلى شيء محسوس. والسؤال: لماذا اشترط العلماء هذا الشرط؟ لماذا اشترط العلماء في شرط المتواتر أن يكون مستند خبرهم إلى أمر شيء محسوس؟ قالوا: لאל يسند إلى أمر يدرك بالتصور والتفكير حتى نخرج الأمور التي تدرك بالتصور والتفكير. ضربوا لذلك مثالا النصارى قد تواتر عندهم أن الله ثالث ثلاثة وتواتر أيضا أن عيسى هو ابن الله وهذا متواتر مشهور في كتبهم وكل واحد منهم ينقل ذلك الخبر عن الثاني فهل نصدقهم ونقول أن هذا خبر متواتر؟ لا لأن هذا الخبر قولهم, آآ عليهم آآ قولهم أن الله ثالث ثلاثة أو أن عيسى ابن الله هذا الخبر ليس مستندا إلى شيء حسي, حسي لأن هذا ليس مستند إلى الحس بل مستنده التصور الفاسد الكاذب ففساد التصور هو الذي أوجب لهم هذا الحكم إذا هذا هو شرط المتواتر وضرب الشيخ بعد ذلك مثالا للأحاديث المتواترة فقال مثاله قوله, قوله صلى الله عليه وآله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فليتبوأ مقعده من النار إذن هذا القسم الأول من أقسام الخبر باعتبار طرقه ينقسم إلى خبر متواتر وأحاد أخذنا الخبر المتواتر وهما ما رواه جماعة كثيرون تحيل في العادة أن يتوطوا على الكذب وأسندوه لأمر محسوس ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني من أقسام الخبر باعتبار طرقه والأحاد قال الشيخ رحمه الله تعالى والأحاد والأحاد ماس والمتواتر يعني خلاف المتواتر يسمى أحادا أي حديث ليس متواترا فهو من أقسام الأحاد لذلك قال وهو أي أحاد من حيث الردبة ثلاث أقسام صحيح وحسن وضعيف الحديث الحادي ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف فالصحيح من نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلى من الشزوز والعلة من نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلى من الشزوز والعلة القادحة نشرح هذا التعريف قال الشيخ رحمه الله تعالى الحديث الصحيح من نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلى من الشزوز والعلة قيود هذا التعريف الفاظ التعريف اللفظ الأول العدالة الصحيح هو ما نقله عدل تام الضبط ما نقله عدل ما هي العدالة قال الصنعاني في ثمرات النظر في علم الأثر أن مدار العدالة على ما ظنت صدق الراوي أن يحدث عندك ظن راجح على أن هذا الراوي صادق فهذا الراوي يكون عنده عدالة أما القيد الثاني هو الضبط صحيح ما نقله عدل تام الضبط الضبط قال الصنعاني في ضوضيح الأفكار الضبط عندهم من يكون حافظا متيقظا غير مغفل ولا ساهن ولا شاك في حالتي التحمل والأداء وهذا هو الضبط التام الضبط التام أن يكون الروي حافظ متيقظ غير غافل ولا ساهن ولا يشك في حالة التحمل وحالة الأداء وهذا هو الضبط التام وهذا من شروط الحديث الصحيح أن يكون تام الضبط وأما في الحديث الحسن وسوف يأتي نحن قلنا أن نتصم الحديث الأحادي إلى صحيح وحسن وضعيف أخذنا الصحيح ما نقله عدل تام الضبط بعد ذلك سنتقل إلى الحسن والفرق بينه وبين الصحيح أنه يكون خفيف الضبط. إذن قال الشيخ هذا يكون في تعريف الحديث الصحيح وأما في الحديث الحسن فراويه خفيف الضبط. إذن الحديث الصحيح ما نقله عدل عرفنا معنى العدالة. تام الضبط تكلمنا عن الضبط بسند متصل. السند المتصل يقول سند المتصل هو تصريح كل من كل من سلسلة الأسناد. بما يدل على سماع الحديث من مصدره الذي رواه عن ذلك الحديث أي أن كل سلسلة من سلسلة إسناد تقول بلفظ تدل على أنه قد سمع الحديث من شيخه كقولك مثلا سمعت فلانا يقول سمعت فلانا يقول أو حدثني فلان يقول حدثني فلان إذن يرو صغة تدل على أنه سمع الحديث من شيخه أو أنباءنا أو أخبرنا أو حدثني قراءة عليه أو نحو ذلك من العبارات الدالة على أن الراوي قد لقي من فوقهم لقي شيخه وأخذ عنه الحديث وأنه سمع منه ذلك الحديث إذا هذا هو اتصال السند أن يحدث الراوي بمصدر الحديث الذي أخذه عن من فوقه بصيغة تدل على أنه قد لقى الشيخ وسمع منه هذا الحديث نرجع إلى الحديث الصحيح ما نقله العدل وتحدثنا عن العدلة تم الضبط تحدثنا عن الضبط بالسند المتصل تحدثنا عن اتصال السند وخال من الشزوز ما هو الشزوز؟ الشزوز هو ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه عددا أو عدالة أو ضبطا إذن الحديث الشيس هو أن يروي الثقة حديثا ويخالف فيه من هو أرجح منه وأقوى عدالة وأضبط منه فيحكم مع الحديث السقة بأنه شاذ لأنه خالف فيه من هو أرجح, أرجح منه إذن الحديث صحيح ما نقله العدل تام الضبط بسند متصل ولم يكن فيه شزوز كذلك لم يكن فيه علة قادحة العلة القادحة قال والعلة هي سبب خفي سبب خفي يكون في الحديث ويقذح في صحة الحديث يعني لا لا في صحته مع أن الحديث الظاهر أنه سليم من هذا العيب فالعلة هي سبب خفي يقذح في صحة الحديث والعلة قد تكون في الاسناد كالتعليق بأن هذا حديث موقوف وأن هذا حديث مرسل وقد تكون أيضا في المتن مثل حديث نفي البسمة في الصلاة إذا هذا قيود تعريف الحديث الصحيح وهو ما نقله عدل تام الضبط بسلد متصل وخال من الشزوز والعلة وشيخ رحمه الله تعالى قد قيد العلة فقال بعلة قادحة أن تكون علة قادحة وكذا في الحديث الحسن وهذا التعريف يجري على طريقة الفقهاء أما عند المحدثين فليقيدونه بالعلة القادحة يعني عندما يعرفون الحديث الصحيح يقولون هو ما رواه عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شزوز ولا علة ولا يذكرون كلمة القادحة المحدثين بل يعلون بمطلق العلة أي أي المطلق العلة يعلون بها الحديث وعليه فالأرجح على طريق أن نمشي على طريقة المحدثين بحسب هذا القيد من التعريف من تعريف الحديث الحسن والصحيح فيكون تعريف الحديث الصحيح ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاء من غير ولا والعلى إذا قلنا أن الحديث الأحادي ينقسم إلى صحيح وحسن تحدثنا عن الحديث الصحيح ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الحسن الحديث الحسن قال الشيخ وهو ما نقله عدل خفيف الضبط وقد أشرنا إلى هذا الأمر قبل ذلك قلنا أن الفرق بين الحديث الصحيح والحسن أن راوي الحديث الحسن خفيف الضبط أما راوي الحديث الصحيح تام الضبط الحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخند من الشذوذ والعلق القاضحة ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره إذن هذا الحديث الحسن راوي خفيف الضبط وهذا هو الفرق بينه وبين الحديث الصحيح والأمر الثاني أن هذا الحديث الحسن قد يصل إلى درجة الصحيح كيف إذا ورد من طرق أخرى تقوي تقويه فإن ورد من طرق أخرى وأصبح هذا الحديث قويا فيكون صحيحا ولكن لا يكون صحيحا لذاته وإنما يكون صحيحا لأنه جاء من طريق غير هذا الطريق فيسمى الصحيح لغيره إذن الحديث الحسن إذا جاء من طرق أخرى فيسمى صحيحا صحيحا لغيره يرتفع ردبة ويكون بمنزلة الصحيح ولكن الصحيح لغيره القسم الثالث نحن قلنا أن الحديث الأحد ثلث أقسام صحيح وحسن وضعيف ننتقل إلى القسم الضعيف قال الشيخ رحمه الله تعالى والضعيف ما خلا من شروط الصحيح والحسن إذا خلا الحديث من الشروط من شروط الحديث الصحيح والحسن فيكون حديثا ضعيفا. قال الشيخ فإن كان الروي غير عدل الذي روى الحديث ليس عنده عدالة فيكون الحديث ضعيفا. وإن كان الروي غير ضابط فيكون الحديث ضعيفا. وإن كان السند منقطع ليس متصل فيكون الحديث ضعيفا أيضا. وإن كان فيه علة قادحة في الحديث فيكون الحديث ضعيفا أيضا. أو كان الحديث شاذا إذا كان الحديث شاذا فيكون الحديث ضعيفاً، إذن الضعيف هو ما خلى من شروط الحديث الصحيح والحديث الحسن. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والحديث الضعيف يصل إلى درجة الحسن، الحسن يعني يرتفع رتبة ويكون حديث حسن. متى؟ قال الشيخ إذا تعددت إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حنائذن. إذا جاء الحديث الضعيف من طرق أخرى يرتفع ردبة فيكون حسنا ولكن ليس حسن لذاته حسنا لأنه جاء من طريق آخر فيسمى حسنا لغيره يعني إذا تعددت طرق الحديث وكثرتها يجعل الحديث حسنا لغيره حديث الضعيف إذا تعددت طرق الحديث الضعيف وكثرت طرقه يجعله حديثا حسنا لغيره لأن اجتماع هؤلاء على رواية هذا الحديث حتى وإن كانوا ضعفاء ولكن اجتمعوا على رواية نص ما هذا يدل على أن له أصل هذا إن كانت الطرق يجبر بعضها بعضا أما إن كانت هذه الطرق لا يجبر بعضها بعضا كأن يكون مثلا الحديث الضعيف وجاء من طريق آخر وهذا الطريق فيه راو منتهم بالكذب فيه راو يتهم بوضع الحديث هل نقول هذا الطريق يرفع هذا الحدث ضعيف يرفعه إلى درجة الحسن هذا الروي متهم بالكذب إذن هذا لا يجبر لا يجبره ولا يجعله يرتفع إلى درجة الحسن إذا لذلك قال الشيخ وجاء وجاء وتعدد الطرقه على وجه يجبر بعضها بعضاً أما إن كان هذا الوجه الآخر الذي جاء لا يجبره فلا يرتفع لا يرتفع إلى درجة الحسن لغيره إذن أقسام الخبر باعتبار طرقه ثلاث أقسام صحيح وحسن وضعيف ونزيد قسمين قسم الأول يزاد على ذلك قسمان أحدهم الحسن إذا تعددت طرقه فيكون صحيحا لغيره هذا الرابع وقسم آخر وهو الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا هذا هو الحسن لغيره وعليه في الأقسام خمسة أقسام الصحيح لذاته ثم يليه رتبة الصحيح لغيره ثم الحسن لذاته ثم الحسن لغيره ثم آخرها الضعيف ويقول الشيخ رحمه الله تعالى وكل هذه الأقسام حجة كل الأقسام الخمسة حجة نحتج بها قال سوى الضعيف إذن هناك أربعة أقسام نحتج بها وهو الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره أما الضعيف فلا يحتج به فليس بحجة لكن لا بأس بذكري في الشواهد يعني يستشهد به الإنسان ولكن لا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن العنصر الثاني من عناصر هذا الدرس هو الخبر انقسام الخبر باعتبار طرقه أخذنا أنه ينقسم إلى متواتر وأحاد والأحاد ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره وضعيف ننتقل بعد ذلك إلى العنصر الثالث والأخير من هذا الدرس وهو صيغ الأداء يقول الشيخ رحمه الله تعالى صيغ الأداء للحديث, للحديث تحمل وآداء الحديث له صيغ في التحمل وفي الأداء فالتحمل التحمل هو أخذ الحديث عن الغير أن يذهب الطالب إلى الشيخ فيأخذ عنه الحديث فكيف يتحمل هذا الحديث عن الشيخ؟ هذا التحمل هو أخذ الحديث عن الغير والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير يقول الشيخ رحمه, رحمه الله تعالى وللأداء صيغ منها عندما يؤدي الراوي هذا الحديث كما أخذه من شيخه له صيغ الصيغة الأولى أن يقول الراوي حدثني وهي أعلى الصيغ يقول الشيخ حدثني لمن قرأ عليه الشيخ لفظ حدثني تقال لمن قرأ عليه الشيخ أي أن الشيخ يقرأ والطالب يسمع يقول الشيخ في شرحه وهذه هذه اللفظة حدثني مرادفة للفظة سمعت لأن الشيخ إذا قرأ فهو محدث إذا قرأ الشيخ الأحاديث والطالب يسمع فالشيخ محدث والطالب يسمع فتكون بهذا الاعتبار حدثني تكون مرادفة كلمة سمعت تكون مرادفة لحدثني إذن يقول الشيخ حدثني لمن قرأ عليه الشيخ وبهذا الاعتبار هي مرادفة للفظة سمعت لأن الشيخ يحدث والطالب يسمع وإذا قرأ عليه فالشيخ متكلم فتقول بهذا الاعتبار سمعت إذا إذا قرأ الشيخ الحديث فلالطالب أن يقول حدثني أو يقول سمعت لأن في كلا الحالتين الشيخ يكون محدث والشيخ يكون متكلم وعليه فالطالب إما أن يقول حدثني الشيخ أو يقول سمعت من الشيخ الصيغة الثانية يقول الطالب أخبرني وهذه يقول الشيخ لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ أخبرني يقول الطالب أخبرني مثلا بهذا الحديث فلان لمن قرأ عليه الشيخ أي أن الشيخ يقرأ والطالب يسمع لذلك قال الشيخ وعلى هذا المعنى تكون مرادفة لقوله حدثني إذا بهذا المعنى تكون كلمة لفظ أخبرني مثل لفظ حدثني وأما لمن قرأ هو على الشيخ فتكون مبينة له إذا قرأ الطالب على الشيخ وقال أخبرني الشيخ فهذه لا تكون مراضفة للأولى لا تكون مراضفة لكلمة حدثني أو سمعت لأن حدثني أو سمعت إنما تقال إذا كان الذي يقرأ هو الشيخ لكن لفظ أخبرني المحدثين رحمه الله رحمه اصطلحوا الله عليها وقالوا إن قول الراوي أخبرني يصح أن تكون لمن قرأ على الشيخ يعني أقرب ما تكون إذا كان الطالب يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع إذا الأولى وهو لفظ حدثني أو سمعته تكون لمن قرأ لقراءة الشيخ والطالب يسمع وأخبرني تكون لقراءة الطالب والشيخ هو الذي يسمع الطريقة الثانية أو الصيغة الثالثة من صيغ الأداء أخبرني إجازة أو أجاز لي وهذه تقال لمن روى بالإجازة دون القراءة والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة أحيانا يكون الروي يقول, يقول أجازني أو أجاز لي أو أخبرني إجازة أو ما أشبه ذلك هذا لمن روى بالإجازة والإجازة أن الشيخ يقول للتلميذ قد أجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي أو يجيز مثلا أجزت لك أن تروي عني صحيح البخيري الذي كتبته بيدي أو بخطي وما أشبه ذلك ولا شك أن الرواية بالإجازة ضعيفة أقل رتبة من سابقيها التحديث والسماء لكن عدل إليها المحدثون لما كثر الطلاب عندما كثر الطلاب عند الشيخ وصار المحدث يكون عنده تقريبا ألف طالب مستمع كيف يمكن أن يسمع هؤلاء كلهم حديثه التي رواها هذا أمر صعب فأخذ يحدثون بطريق الإجازة يقول مثلا يا أيها التلاميذ يا أيها التلميذ إني قد رويت البخاري بخط فلان عن فلان إلى البخاري وقد أجلست لكم أن تروا عني هذا الحديث أو ترو عني هذا ترو عني البخاري الذي كتبه فلان، فهذه هي الإجازة هي أقل رتبة من سابقها ولكنها اضطر إليها المحدثون عندما كثر العدد الصغة الأخرى للتحديث وهي الصغر الرابعة والأخيرة هي لعن وهي أن يقول أن يحدث الرب لفظ عن يقول فلان عن فلان عن فلان وحكمها الاتصال إذا روى الشيخ أو الراوي الحديث بلبس أَلَعَنَ فحكمها أن الحديث متصل إلا من عرف عنه بالتدليس هناك بعض الرواة معروف عنهم أه التدليس أه فلا يصح فيه فلا يحكم فيه بالاتصال إذا إذا وجدنا حديث به عن عنه فالاصل أنه نحكمه أن هذا الحديث متصل إلا إلا إذا عرف عن راويه عرف عنه التدليس فلا يحكم بالاتصال إلا إذا صرح الراوي به بالتحديث أو بالسماع في في هذا الحديث يقول الشيخ رحمه الله تعالى هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى يشير أن أقرب ما يكون هذا الدرس الذي أخذناه اليوم إلى علم المصطلح، وأنما أخذنا منه اليوم ما يكفينا في باب الأصول والدرس اليوم قلنا أنه تحدث عن ثلاث عناصر الأول أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه ثم تحدثنا عن أقسام الخبر باعتبار طرقه ثم تحدثنا عن أقسام عن صيغ الأداء وذكرنا من صيغ الأداء التحديث والإخبار والإجازة والعنعنة وبهذا نكون قد انتهينا بعون الله تعالى من درس اليوم وهو الدرس الخامس عشر في باب الأخبار ونكمل بإذن الله تعالى في المرة القادمة في باب الإجماع عن باب الإجماع أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا لحسن في